من صبري يا حار روحي روح في <تصفيق> قلبي بقلبي محفوره ساعه يا بدر من صبري يا يا جننه اشعاري من نمر القطاري بساتين الزهاري تبعث باقتها يا من ما يظهر يا عين الكنفرت الزهر اياتها تزهر تمر يم الزهره تهني بال وطرف راياتها في قلبي يا زينب اشواقي تتلهب مثل الجام وتنص انتي غايتها موالي بحبه ايليت فتح قلبه وزهوره موالي بحبه ايليت فتح قلبه وزهوره وزهوره, وزهوره. قلبي <سرسجلبي> محفورة سعينا يمنغرش تروى من صبرك هي الحرار <مت Club> <مت Regular> <تصفيق Ton> على أرض الفرحة بنا حبي صرحة ورفع قلبي صدحة بنغام الجلوة لزينب يبعثة من عماقي بثام حنينه يا وبيات و ابيات الحلوه ذكرها ما يرحل له المركز الاول اسمها يتاول اذن على الصحوه صبر زينب برهان قلبها ما يوهن اسمها تزين جنات المتو زينة بتقوى حياتي بالقدوة معمورة زينة بتقوى حياتي بالقدوة معمورة معمورة معمورة الله جمالك روحي بتلهي خوفك بيومي يوم من صبري يا حرى الحرى يا كون كما يخفى من النوار تعرفه وتتعب لوتس فابع تشعاري ثمن الفرحه يسطع مناقبهاي وسع ضياء زمها من حادر على الشدة يكبر من الزهر الكوثر من نور الباري مواقف مشهودة أبد مو معدودة نهر يجري بجودة منفعها الجاري أشعاري وبياتي من مولاتي منذورة نور شعاري وبياتي للحوره مولاتي منجو منجو منثورا اوحا <تصفيق> <تصفيق> روحي وحروفك بقلبي محصونه في عيني بناديا يا من صبرك يا الحوره نجمة طوينة صبرها تروينة عطفها يعوينة يلهم كل شاعر عرش قلبي العالي لجل عيني الغالي يا روعة آمالي يا النور الساحية يا النور الساحية يا في عيوني مشاهد ترويني عزمها تبنيني مستقبل ناظر عقيل ومصيونة يدر أمكنونة يحطت بعيونه وفي قلب الحاية وفي <تصفيق> قلب <تصفيق> جواهر العزه من زينب العزه منثورا جواهر العزه من زينب العزه منثرا منثرا دموع <صفيق> حوائي لك قلبي وحوافيك قلبي محفوره <صفيق> Ya Alhara Ya Alhara Ya Alhara Ilit chanat roohi Ya balsemla jeroohi Ti'zolta ala soroohi Bismic marefuoha Gamar yikhajal minnit Yadol yisal anic Diyakam ni'anic Ya Alhara sotuoha Ya Alhara مطر حب نازل على قلبي هاطل يظل عطفة سائل يا نهر الروعة يغصل من البضعة صبر يحمي الفرعة وصرخات الرفعة تبقى مسموعة يا روضة شواقي اسم الجيضة الباقي يا الحرامة ضيت اشواقي اسمك يضل باقي يا الحرى يا الحرى يا من صبري يا